بسم الله الرحمن الرحيم في وهم من سيغلبون في سنين لله من بعد يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ بِنَصْرِ اللَّهِ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ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 كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسله بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين ساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدؤ الخلق ثم يعيد ما إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يوم تَفَرَّقُونَ فاما الذين امنوا فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضه يحبرون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 ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنت تشرون تنشرون ومن آياته أن خلق لكم من أوفوسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون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 في ذلك لا آيات وَمِنْ يسمعون ومن آياته يُريفُ البرق خوفاً مِنَ ويُنزل من السماء ماءاً فيُحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم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 في السماوات والأرض كل له قانط وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيد وهو أقوى علينا وله المثل الأعلى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم؟ فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءه بغير فَمَن يَهْدِي مَن أَضَلَّ اللَّهُ فَمَن يَهْدِي مَن أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِن نَاصِدِينَ فَأَقِم وَجَهَكَ لِلْدِينِ حَنِيفًا فِطَرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تبدي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 إنه رحمة إذا فرقوا منه بربهم يشترون ليكفروا بما أتيناهم فتمدعوا فسوف تعلمون أم أزلنا عليهم سلقانا فهو يتكلم بما كانوا به يشترون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 يرضو وفي أموال الناس فلا يرضو عند الله وما أنتم من زكاة تريدون وجه الله تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم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 ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بما كسبت أيدي الناس ليوديقه بعض الذي عمل لعلهم يرجعون.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 فغلي ولعلكم تشكرون ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤهم فجاؤهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ فَيَمُدُّهُ وَهُوَ كَالْعِهْنِ فَسَخَّرَهُ لِجَانِبٍ وَجَعَلَهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدَقَ يَخُورُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَهُ من, مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبشِرُونَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قِبَلِهِ لمبلسين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 وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِهِ عَذَابًا فإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَنَّ مُدْبِرِينَ وَمَا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 ضعفوا وشيبا يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون يقسم المجرمون ما لبثه غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون